هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بعثته وهم لا يشعرون الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المستقين